في رارة فلم يزدهم دعاء الا في رارة وانني كلما دعوتهم لتوفير لهم جعلوا اصابعهم في اذانهم وانني كلما دعوتهم لتغفر عَلَيْهِمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغَشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا جعلوا أَصَابِعَهُمْ في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 Fakul tu istighfiru Rabbakum, innahu kana gfarah. Fakul tu istighfiru Rabbakum, innahu kana gfarah. Yursil al-sama' عليكم mdrarah. Yursil al